بسم الله الرحمن الرحيم الغلام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد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 وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَخَافَ عِيدًا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت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 ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد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 إن الظالمين لهم عذاب أليم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 ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتصت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 قل لعبادي الذين آمَنُوا يقيموا الصَّلَاةَ وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا يوفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال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 وَمَنْعَصَانِ فَإِنَّكَ وَفُورُ الرَّحِيمِ رَبَّنَا إِنِّي أَسْقَطْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلِ الْأَفْئِدَةَ مِنَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّ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 ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء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 إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافئدتهم هواء وأنذرين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 وَتَبِينَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالُ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَجْوُلَ مِنْهُ الْجِبَالُ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 وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأشخاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابُ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد